بسم الله الرحمن الرحيم يا أسرين والقرآن الحكيم إن من المرسلين على خراط مستقيم دليل العزيز الرحيم تنبر قوما ما انبر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أسرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقال فهم مقنحون وجعلنا من دين أيديهم شدا ومن قلبهم شدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونفسه ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إيمان مبين واضرب لهم لَهُمْ مَثَلَ الْأَصْحَابِ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَ أَهْلُ الْمَدْخَلِ إِذْ أَرْسَلْنَا إليه متمئن فكذبوهما فعززنا فَكَذَّبُوهُمَا فقالوا بِثَالِثٍ قالوا لا أنتم إلا بشر مثلنا الذي يشبع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وَسِنَتُ وَلَا نُوَمْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ بَلَدِي يَشْبَهُ عِلْدَهُ إلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ سيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه حنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشبع عنده إلا بإذنه يعلم بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من عينه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي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 خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع ترسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العليم ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع السماوات والأرض ولا وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع ترسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 أيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم له مَا في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشبع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من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 ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من بالذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا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 من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من عينه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا